وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ஹய்த்தி الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ولوطا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلما وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تعمل الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا கவ இணு فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى من قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاورطناهم اجمعين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 وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا عَدَّاهُ دَجِبَال لِيُسَبِّحْنَا وَالطَّيْر وَكُنَّا فَاعِلِينَ وعلمناه صناعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ